بسم الله الرحمن الرحيم تبت يجاء بي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الحطب في جيدها حبل مما سد